ومنهم صبيح ومنهم حسن علاذا من انت وهذا خذلت وغدا عنك وزالم تعن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اراكم في خير الايام والسير ومن يردنا أن تبقى هذه الأشهد والله إذا أم الله واحد وعلى شريكة أشهد أنه محمد العصر والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الصحبة رسلم الإسلام الجفيرة فهذا جارسنا في كتاب الصفيقة الجميع المسلم ورحمة الله وطعالى في كتاب الصلاة باب صحة الأداني أي باب كيفية الأذان وكيف يؤدى وكم كلمات وما هي الصفات المطلوبة في الأذان والأذان أيها المسلمون عزيز الله شعيرة من شعائر الإسلام عمارة من عمارات التوحيد والاستسلام للدال والتبعاء عن اقرار في رسالة فيه في صلى الله عليه وسلم وقال في لمن مسلم الله حدثنا أبو غستان اسماعيل مالي بن عبد الواحد هو أحد اختطار قال أسحاق ابن إبراهيم ابن مخلق أبو محمد المعروف ابن رحويا قال يا ابن غسان حدثنا معالج وقال إسحاب حدثنا أو أخبرنا معالج من إشام وضع معالج من إشام ابن أبي عبد الله التستوائي تسب إلى نوع من الضماش ومن من هي قرية من القرى وقال لها من القرى ونجل الأحواس قال وحددني أبي فهو إشام من أبي عبد الله وعبد الله هذا والده اسمه صندر سين يون لا أرض قال وحددني أبي عن عامر الأحوال وهو عامر بن عبد المصري أحوال عن مكحول نبي وهو أبو عبد الله مكحول دمشق خطط فطير كثير إرسال عن عبد الله بن وهو يناده اللي وهو من جمع المكر كان جديما في حجر أبي محذورة يقول عن محظور محذورة وصحابي الجنة قرس الجمعة أسلم بعد حنيع وكان حسن الصوت بالأذان تُفِي في عام ١٩٥ وهذا أحد مؤدّم النبي عليه الصلاة والسلام ومؤدّم النبي عليه الصلاة والسلام أربعة بلال وابنكم وقتون وساعد القرن للقضاء وأبو محظورة في مد أربعة اثنان في المسجد النبوي وساعد في المسجد القضاء وأبو محظورة في مد كان من أحسن الناس صوتا رضي الله عنه وبطي الأذان في ذريته إلى يومين هذين بمكة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر تراحظون التفنية بالتكليش وهذه من أخطاء صحيح نسف الإمام مصر ومن الروايات غير معتبر التي انفقدها جمع المنائك والصواب التلبية في التكبير الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان الله اشهد ان الله ثم يعود الله الله اشهد ان الله اشهد, أن الله. أشهد أن الله هذا الترجيع يقولها سرا يسمع نفسه وما يجهر بها ويضع أصبعين في أذنين ولا يشرح وضع السبابتين في الأذنين حالا إقامة إنما هذا فيه الأبان ويستقبل الطبلة ويستحب أن يكون على طهارة وإن أدت على غير طهارة أدانه مجزئ مع طبع لن... إلا أن الأولى في حقه يكون متفحق وينتبت يمينا ويسارا عند حي على الصلاة أي على الصلاة يمينا عند حي على الفلاح أي على الفلاح يسار وبعون فقط لا بجسمين فإن الجسد مستقبل الظبلة قال حيّ على الصلاة مرتين حيّ على الفلاح مرتين انظروا لهذا مولة التهول الناس بعد التكبير دواق عظيم وتمجيده من وجل يأتي التوحيد توحيده مع عز وجل. ثم الشهادة والإقرار في نبينا عليه الصلاة والسلام ورسالة ثم بحي على الصلاة أي ائت الصلاة اقبلوا على الصلاة نرتين من والتنبيه قال حي على الفلاح فيها الفلاح في التوحيد وتعظيم الله وفي الصلاة الفلاح والنجاح ورسال مرتين زاد إصحاب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن الآن أي وليكم اكبر تكبيرات هذه أربع كلمة الشهادة لله بالتوحيد أربع كلمة مرتين خضت ومرتين جارت كم الآن تمانعة أربع في أشهادة النبي عليه الصلاة والسلام كم صارت 12 حي على الصلاه 16 حي على الفلاح مرتين 18 الله اكبر 20 لا اله الله 21 لو نزعنا 4 التوزيع كم صارت 18 ها 17 بقي والترجيع مستحق ليس بشرق ولا رغم في الأمان إنما هو مستحق وهل يخير الإنسان بين فعله وتركه الأولى أن يحاسره ويأخذ بحديث أبي محظوره لأن فيه زيادة زيادة الترجيع معنا يا إخواننا إذن كام حديثا كلا نجد حمال حسن حديثاً واحداً وحديث من من الصحابة أنهم يخضروا عنه حديث أب المحظورة من ومن المنطال غير دائماً طيب الحديث الذي يديه في الباب باب استحباب اتخاذ مؤذني مؤذني للمسجد واحد فلحدثنا ابن البيض ومحمد بن عبد الله ابن البيض إليه الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبي عبد الله بن عمير قال عبيد الله وابن عمر ثقه وفوع عبد الله بعيد عناك مولى بن عمر عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلادي وابن أمي مكتومين أعمى هناك جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد إذا احتاج المسجد لهذا كان يكون أحدهم جواز أباد في الفجر غير الصادق والآخر يؤذن إذا تخذ فجر الصادق لا بأس بأمل لكن يؤذنان جميعا في نفس واحد ليس هذا من السنة ليس هذا من السنة لأنه يحضر به تشويش هذا يعني أقوى وهذا يعارض هذا وذلك يعارض سلطة لا قال كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذنا بلاد وكل مكتوب فيه جواز ذكر الرجل بعيد الفيه ليس بباب التنطيس ولا التحطير ولكن بباب التعريف وأنه قد اشتار بها كما قال ركونا عز وجل عبس وتول الله أنجأ أهن أعمل والمرارم هذا هو عبد الله ابن المغفوظ كان يستخلط رضي الله عنه على المدينة إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات وفيه جواز اتخاذ مؤذن أعمل الشرطة أن يكون معه من يعلمه بدقون الوقت فإن عبد الله ابنه لم يكن يؤذن إلا عندما يقول له أصبحت فيقوم يمتطئ ويرفع الأداء قال وحدثنا ابن نمير متى عدنا نمير؟ متى نعم في قال هو محمد بن عبد الله بن عميد قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن عميد قال حدثنا عميد الله وهو عمر, عمر قال حدثنا القاسم ومن محمد بن عيبا ثقة أحد المطار السبع إذا قيل من في العلم سبعة أبحورهم هو آيتهم عن العلم ليست في خارجة وقلهم عباد الله عروة قاسم سعيد من بكر سليمان خارج من يễحفظ البائتين عند عبد البهار ذا قيل من في العلم سبعة أبطار رواتهم عن العلم في خارجة فقلهم عباد الله عرف قاسم سعيد من أبو بكر سليمان خارج طلب رقينا من في العلم سبعة أكثر السبعة فقهاء للتابعين رقينا من في العلم سبعة أكثر رواية من العلم ليست في خارجة وكلهم هبيض وعراط وقاسم هو القاسم بن محمد بن أول بكر الصديق من البيتين من داخل إذا طيل من في العلم سبعة أكبر انهاء سعيد أبو بكر سليمان قرانجا قال عن عائشة ما شاء الله عن عائشة تبريث الله يعني كما في الحديث الأول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدنان بلا لون ربنا يا إخوان محمد بن رباكب أقوى عائشة فماذا تكون عائشة بالقاسم قال باب جواز لأذان الأعمى إذا كان معه مصير أنتم يا إخوان سبحان الله فالباب شقية بطيط باب جواز الأداني العام إذا كان معه بسيط قال حدثنا أبو قريب محمد بن علي الأمدان الدان أسكين المين والدان المملأ قال حدثنا خالد يعني ابن مخلل القطواني قالوا خالد في مناكين أو, أو دون مناكين أو دون مناكين عن محمد بن جعفر وغنضر قال حددنا هشام عن أبيه عن عائشة. من هشام؟ عن أبيه عن عائشة هشام بن عروا لا شك ولا رو. ومحمد بن جعفر لقب بغنضر لماذا؟ عند أين؟ كان كثير السؤال كان كثير السؤال لشيخه ابن جويل رطبه وائت لوارث لهذا اللقب ومعناه المشاغب بلغه اهل الجاهل قال خالد بن محبه كما قلنا يا اخوان ومتطوان. قال حدثنا عيشان عن ابي علي عيش الطار كان ابن امي مكلوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو اعمى أنا ليس هذا من باب التنطيص والتحطير إنه باب التعريم وإظهار الحكم الجائز الشرعي طائق وهذا إخوة كما سبق معنا من باب التعريم ليس بها لغيبة ولا لهم لما له هو اشتغر بها كما قالوا الغيبة جائزة ستة أشياء من التعريف أقض فليس بغيبة في ستة معنا متضم ومعرف ومحدد ومجاهل وانجزق ومستبت ومن طلب الإعانة في إزالة الممكن ستة أشياء وستة أبواب أقض فليس بغيبة في ستة متظلم من ظلمك عند النبي عليه الصلاه والسلام وقال ابن ابي سفيان راجل من السيك اي شهيه انا تظلم ومعريف وقبلكم طلاب الامس الايش الارض عند رحمان بن رضاره على الفقير لمرض فقار ظهر وما إلى ذلك هو محذري محذري من شخص كان من الألبي دعو الأهواء كعمر بن عبيد حضر ربما السلام لماذا؟ كان أقول له شيء لعندي التوصع وعليم والزبير على حزمة فجل ما طبيعت لشهدنا كان يسب السبب معناه يسب الصحابة يسب التابعين يسب شيخ الإسلام وليو تدديل معناه سود السنة فمن رموه العلماء عن قوز واحدهم هذا عمر ابن عبيد وعما مجادل الفسقا ومستفتي ومن الذي جه ويعيش في الفسق خلي الشيخ محمد بن عبد الجبار ان شاء الله بسم الله بسم الله تمام كل يا اخوان مجاهد الفسق مجاهد المعاصي مجاهد الفسقا ومستفتي ومن طالب الاعانه في رساله الملك اذا كم صار الان واحد ما دم تطولون وعالبتوا حديدكم جاي مستن ما استغفر يا تي بالعيد الذي وقف منتظر مثلها والمستفتي ثم الأخير أن طلب إعانته بإزالة منكر الماناة قال وحدثنا محمد بن سلم المراد وابن أبي فاطمة المراد من الجمل أبو الحارف المصري قال حدثنا عبد الله بن وهو أبو محمد البقير مصري من أذبة الناس في موضع مالك عن يحر ابن عبد الله و سعيد بن عبد الله عليه الشام هشام بهذا الاسم الافع هشام العمر كم بابا قرانا باب صوره الاذان الباب الثاني رواه شهباب التقاء المؤذنين للمسجد الواحد وباب جواز اذان الاعمى اذا كان مع بصره كم إذا الأبواب أبواب باب الإنساك عن الغارة على قوم في ذال الكبر إذا سمع فيهم الأذان وهذا يقول له على أن الأذان فرض كفاية لأن الطائفة قالوا مستحب مندوب وطائفة قالوا وجوبا مطلقا عيني وراجح القول الثالث أنه ضرق كفاية إن قام بجماعة سقط عن الضاطية وإن تركه الجميع قاتلهم الإمام حتى يؤذنهم معنا يا باب الإنشاك عن الغغارة على قوم في الكفر إذا اجتمع فيهم الأبان لأن هناك في الكفر من يعيش من المسلمين لا أجوز تبيتهم نعم لو تزيالهم لعذبنا الذين كبروا منهم عذبا أليمة لو تزيالهم لأن المسلمين انحازوا أخذوا جنب كذا وهم كانوا في مكة استضعفوهم ما عرفوا الهجرة فاستطاعوا الهجرة لو تزيالهم لعذبنا الذين كبروا منهم عذبا أليمة معنا يقول فأخر الله عز وجل العقوبة بأهل مكة حتى يخرج المسلمون ويمتازوا واحتازوا عن هؤلاء الكفار المسلكين وفتحت مكة ولم يهدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا دم أربعة من هؤلاء المسلكين منهم عبد الله بن الخطأ الذي كان يهدو المسلمين وحقا بعض المسلمين فبال قال باب الانشاك على غارة على قوم القتال يقول لذا جمع بهم الأداد قال وحدثني زهير بن حر الذي يقول وحدثني المسلم مسلم رحمة الله وحدثني زهير بن حر هو أبو خيثمة النسائل ثقة تب روى عنه الإمام مسلم أكثر من ألف حديث الصحية قال حدثنا يعني ابن سعيد الفطار ابو سعيد الأحفر إمام الجزاة والتعديد والعلم عن حمال ابن سالم ابو سالم شيخ الإسلام قال حدثنا ثابت عن أنس الغماني ثابت من أسلم البناني أبو محمد قال به الصحابي الجليل أنس إن من الخير لمفاتيح وإن ثابتاً من مباتيح الخير عن أهل نس وأكاداً هذا حقيقة عبد الله تعالى أن الناس فائلاً تجدهم متاحاً الناس للحسن تجدهم ما ينشي إلا ويزم الشرك تسأل الله عبد الله على نفسه على أهله على جيرانه على مجتمعك تسأل الله عبد الله الله يجعلنا وياكم مفاتيح خير مغالي قشر قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان يستمع الاستماع مع المصاب معنى تستمع له ونصد فكان يستمع ينصد فتحرم فإن سمع أذانا أمسا وإلا أغار فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر الله لا تتغنى في أذانك ولا تتمطر فيه الموجود تنقيطا بعيدا بل في المعقول حسب الاحكام اما كان الرجل يتغنى ويدندن في اذانه كما عد العلماء من اخطاء المؤمنين عدوا اخطاء لا تحصى الله اكبر الله اكبر هكذا ولا يقول الله أكبر راح في معالف هنة بعينة خلصة معاناة مش الله بعد انعلق الناس لا ايه الله أكبر حيثا في الإمامة ينتبه الشخص الجآمن الله أكبر يعلق الناس أنا مور أصدق بورا سبحان الله من السجود إلى القيام من دقيقة لمطلس الله على طيب الناس هل سيقوم الساجدين أم أل سيقومون في هذه الفترة مع كده أنت تشغل أركان بالذكر لانتقال من السجود إلى القيام تدرون أشغله بالذكر لكن ما تموتش ولا تمت فترعش الناس اللي بالتكبير عنه بعضهم يرعش المأمومين مراحبا لا، لن تشريها الجزء، بكين مراحبا الله أكبر مبتدى وخبر فيه لا تكلمة. قال فإلا سمع أداناً أمساً عن الإغارة والتصريح والتبيهيز لو بيته، فإلا أغار عصب دماغه الأداني عصب دماغه ويجبل على توحيد شخص اسلام و ايمان اعزائي الشباب نقول اهو قول الله اكبر اذا قال من نفس ما يلزمش تقول اهو قول انت اشهد ابيله وخلاص قمنا هذا امر على الاسلام امره يوصل قلبه ومال حلو فشاع رجل ان يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فطرة التوحيد فطرة الإيمان إكرار بالله العظيم الله عز وجل ثم قال الشبع لا إله إلا الله الشبع لا إله إلا الله فقال رسول الله خرجت من النار سبحان الله فنظر فإذا هو رائي محسا رائي عنه وزم تنويه أعراوي في غنب خيمة دلويت. يؤذن ينفع شعار الترحيل على الفضرة ثم قال خرجت منه تجاوضت هذا يا إخوة على أن ترديد الأدان ليس على الإيجاب إنما هو على وجه السلام وهل إذا سمعت الناس أذنوا جميعا تكتفي بأذان الأول أو الثاني أو الثالث أو ماذا ستقعون أنت إذا سمعت المبتدئ منهم أذنت يعني رددت معهم وإذا أنهيت معهم وبقي أحد لازال يؤذن ردد معهم قياسا على الصلاة على النبي على الصلاة إذا سمعتها تكرر صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ولودك رام الله عزيز صلى الله عليه وسلم قال بابوا ستبقوا بالقول منذ قول المؤذن لمن سمعه ثم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسأله الله لبلوسين للنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى دنا يحيب نبيب ليس هؤلاء أبو زكري. قال الإمام المعاحمة ما اخرجت فرسان أو ما عبر إسرائيلة بغداد من فرسان بعد عبد الله المبارك مثل يحيا بن يحيان التميم من يستهول ولما مات يحب يحيا أوصى إلى الإمام أحمد قبل أن يموت أن ترسل إليه ملابسه ترسل إليه. الملابس الذي كده ينبسه ها يحيا بيحيا ينبس الإمام أحمد رحم الله فقررت على مالك دائما يقول قررت على مالك لأن مالك كان يرى العرب ولا يرى أن يملأ واستمع فده من مالك في مثل الحديث ونشره كان التلميذ يمسك النسخة أو الأصب فيقرأ على الإمام مالك والإمام مالك ساشر يقرر التلميذ عما اتمعوا منه وإقراروا هذا, وإكراره هذا يدل على أن هذا الحديث الذي فرئه هو من حديث الإمام مالك معنا يا إخوان يحيى بن يحيى الزمنا عند الإمام مالك فقال له لما تبقى وقد أقنك الواطع قال لأتعلم سمتك وخلق نعم كذلك قال طرأت على مالك كان المالك قدوان مهاب في مجلس كانت الامير في المدين انا اخوان يحيى الجواب انا نراجع بايده والسائلون نوافس الارطان ادى الوقار وعز سلطان التقاء وهو المطاع وليس ذا السلطان الهمبات لاحظوا لك جاهك صاحب الهوى اساله عن كيف الاستواء قال إستوى معلوم والكيف مجهور والإيمان به وازق والسؤال عن بدعم وأم رابيني وكان السؤال عظيما على الانم غريبا كيف يسأل في هذا السؤال لذلك الزمان حتى أطرق مالك برأسه إلى الأرض وعاله رحضا من سدة الموت نعم قال قرأت على مال علي بن وهو محمد بن مسلم بن شهاب زهر. ابو بكر اتفق على جلالة والطانب عن عطاء ابن يزيد الليدي. عن ابو سعيد القدري سعد ابن مالك بن سيناد وكلنا هم سعد ابن مالك من الصحابة واحد منهم وهو هذا ابو سعيد وسعد ابن رخاص التالي وسعد والسهل السعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤلفين هذا من السنة ومن آداب سماع المؤلفين معنا يا أخوات سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤلفين الرجل المرأة من كان على طهارة من لم على الضغارة الكبير الصديق يرددون ولا آل مؤذن عددا كما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر كما يقول بعدد ما يقول فإذا جاء إن حي على الصلاة قال لا حول لحوة إلا الله حي على الفلاح قال لا حول لحوة إلا الله إذا جاء عندنا الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هل يشرح أن يردد الإقامة لا بأس ولا حرج يقول في عموم هذا الحديث إذا سبعت من الإداء بين كل أدنين الصلاة والإقامة يطلق عليها أدنين إذا سمعتوا بالدداء فقلوا من, من لكن هل سيقول عند الإقامة أقامة صلاة أقامة ضوء دماء ليس من السبب مننا يقول كما يقول المقيم وهل يرفع المقيم صوته يا إخواننا كما يرفع صوته الألم لا الألم يريد أن يسمع الناس أبعد من يقول يريد أن يسمعهم أما الإقامة فهو إعلاماً للحاضرين داخل المسجد فلا حاجة لرفع الصور عن المعتاد قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن هذه السنة الأولى قال حدثنا محمد بن سلم المرادين وهو من أبي فاطمة بن حالة قال عدهن عبد الله بن واحد المصري أبو محمد عن حيوة وسعيد بن أبي أيوه وغيره مع كعب بن عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عبد العاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعت المؤذنة فقوله مثل ما يقوله ثم صلوا علي هذه سنة ثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والراجح ان المؤذن لا يتناول هذا التوجيه ان هذا لا يتناول المستمع من صلى عليه صلاه صلى الله عليه ب10 ثم صلى الله عليه الوسيم اذا ترديد الادب الثالث ثم صلى الله عليه الوسيم فإنها منزلة فصرها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن جاء لي حلت له الشفاعة ما أيسر هذا العمل على الأس وما أعظم هذا الأجر والثواب والمثوفة من المصحة تنال الشفاعة بهذا عن الله كم من رجل تقطع الشفاعة أنه خالف عن الله وعلى رسوله عليه الصلاة وبهذا الدعاء اليسير والتكر اليسير تنال وتفوز بالشفاعة التي حرم منها أكثر الناس طيب هنا زيادات يزيدهم بعض الناس يقولون الله وربي هذه الدعوة التعامة والصلاة الخير آتي سيدنا محمد هذه من الزيادات آتي محمد. افكار توقيفيه معناها ان محمد الوسيله والطريق وبعثه مقام محمود قال الذي وعدك انك لن تخلف الميعاد معنى طيب ان الذي يخلف الميعاد لن معنى هو الذي وعدك فتقف عندها طيب تقدر تخلي على الايه والدرجة العاليه تراجع ايضا من الزيادات يا اخواننا لان الوسيله هي الدرجه العاليه كما ما في ما ليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حج لا انما كلامه ابلغ كلام بشري عليه الصلاه والسلام ولا حدد لنا المنصور ما الذي قال هذا كان اسمه ابو الله اسمه ابن الخيل واديك بن مسلم ابن الحجاج من الورد العتاكي مسلم بن بن مسلم ابو المسيد ابو شير بن اسبوده سؤال قال الحجاج انا اشراف المنصور ابو الكوسج قال ابو جعفر محمد بن زهضم أثقى في صدوق من العشرة أنا حددنا إلى بن جعفة المدني عن عمارة مغازية وهو ابن الحارف الأنصاري المدني عن حبيب بن عبد الرحمن ابن, ابن إسان عن حرص بن عصر ابن عمر بن الخطار عن أبيه عن زهدية عمر بن الخطار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت وأذنه الله أكبر الله أكبر فقال عهدكم الله أكبر الله أكبر وأيضا يا إخواننا نلاحظ لا نقطع بين التكبيرتين إنما نصل بينهم الله أكبر الله أكبر ولا نقول الله أكبر وقفنا الله أكبر لا كيفية الأذن توقيت فيها لا مجالة اجتهاد فيها ربعة الأقلام وجمت صفح لا مجالة قال وقال عدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال ‫أشهد أنه محمد رسول الله وقال قال كنا أعيى على السراف قال لأحول الإخوة إلا بدا. ثم قال كنا أعيى على الفلاح قال إن أحول الإخوة إلا بدا. ثم قال الله أكبر أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إلأي إلا الله قال لا إلأي إلا الله من قلبي جخل الجمال هنا اخت accumulated جنة وراء المؤذن نحتاج إلى استحضار ميانا من قلقين واستحضار المعالم نقولها فنكلم نقول هذا بقلب حاضر نفي ذلك نذكر لمن كان رو قلب أو أوقى السمعة وهو الشر قال حدثنا محمد بن ربح قال أخبرنا الليث ابن الحكيم ابن عبد الله طيب. الليث علي الحكيم ابن عبد الله والليث هو مصر مفتيح علي الحكيم ابن عبد الله ابن قيس القرش وتلاحظون هذا بضم الحكيم التصغير وليس في الصحيحين سوى هذا الاسم. معنا. والآخر رزيق, رزيق بشحكيم والبطي يا حكيم تعيش. عن الحكيم ابن عبد الله ابن قيسر القرس قالها أحدثنا ختيبة بن سعيد أبو رجاء ختيبة بن سعيد بن زميل ابن طريق بن عبد الله قطف البغلاني قال أحدثنا وهو ابن سعد أبو الحارف عن الحكيم عبد الله عن عامر ابن سعد ابن والقص عن سعد ابن أدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذناء أشهد أن لا إله إلا الله طيب وحد ولا شريك له وأن محمد العبد الرسول رضيك بالله ربنا ومحمد الرسول ومن إسلام دينا غفر له دماء أين محل هذا الدعاء من من طال في أول أبد ومن من طال في بعد الشهادة يناسب هذا الموضع ودعاها الشيخ عبد المين رحمه الله تعالى عندما ينتمي من الشهادتين هذا الدعاء إذا نحن معنا الآن عدة الشيئ حيث سنة الله بسماء الجدل الترديد وحده خوله هذا الدعاء الشباب الله يلحل الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه وأن محمدا عبد ورسوله ونوذيتم في الله ربك وفي محمد رسوله وفي إسلامي الذي بعد هذا الصلاة على النبي على سبيل ها؟ هذا؟ طيب من سيؤلم؟ فرام حمد عمد إذن يا من هذه السنة الترداد وراء هذا الدعاء الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعاء بين الأدان والإطارة لا يرد يزعى الإنسان بخيري كم يونه طيب هل يكتب طولا النهائي على الصراحه هي على الله يقول حول وقوت او يقول حول وقوت الى الله انه يقول حول وقوت الى الله في الموضوع هي على الصراط هي عليه لانه ربما لم نعلم الخصوصه ما يخالف لا تعارض اذا حملت هذا الحديث وهذا ذلك الحديث على العموم والخصوص لا تعارض فيها يقول قال ابن رمحة في رواية من قال حين اسمع المؤذن وانا اشهد ولم يظهر قتيلة قوله وانا التمام في هذا نقول وانا اشهد لأن هذه زيادة زادها هذا يروم يجيب المسكين قال باب فقط اذان وهرب الشيطان عند سماعه قال حدثنا محمد بن عبد بن مبيض قال حدثنا عبد الله وهو ابن سليمان الضب عن طه بن يحيى عن عمرو عيسى المطا قال كنت عند معاويه بن ابي سفيان ومعاوية وكاتب الوحيد صحابي الجريد اجتمعت له الخلاف استثبه له الملك بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه كنت عند معاوية ابن أبي سكيان فجاء المؤدن يدعوه للصلاح وقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس عناق يوم القيامة هذا من جزاء وفضل الأبان أن أصحاب الأبان المحافظين عليه يقولون يوم القيامة أطول الناس عناق الجزاء جنس العام كما أنهم أسمعوا بأصواتهم مسافات شاسعة بعيدة يشهد لهم الحجر والشجر ويشهد لهم كل شيء يسمع هذا النداء يكونون يوم القيام أطول الناس عناقك جزاء من ربك سبحانه وتعالى وهذا يدلك على أن القلفاء الأوائل والسلاطين الأوائل كان عندهم من الحديث وكان عندهم من العلم والفقه جاءه الرجل الواثن وقال يعلمهم بوقت الصلاة بشاره وبشاره من باب التحفيز والتشجيع ومن باب المشرى سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة فطوب الرجل داوم على الأذان ووضب عليه فالطليل من الناس من يوضب على ومن يداوم على هذا رب رجل يداوم أسبوعاً لا يداوم أسبوع تاني رجل يداوم شهرًا لا يداوم شهرًا تاني رجل يتقطع بالأرض ورب شخص مر تجد من سنوات عديدة ولا زال يؤلم ولا زال أبقاء الشعاط والنداء ويحافظ على هذا الشيء في الشفاء الطارس وفي الحرم المؤلي في جميع الأوقات بالليل والنهار محافظ على هذا هذه أمارة الخرق وعدامة نجاة وسلامة قالوا حتى ثاني المنصور والكوسر الكوسد من هو يا ايمن؟ من هو يا ايمن الكوسد؟ عمل كذلك كوسد عزم رجل كبيرك يده قصيرك الكوسد لحيته هنا فهنا هذا أمرض أزم وهذا أزم الكوسد اسمه كوسد بلغة بلاد فارس. كوسج هذا أحمد. في ميل الامام دلوقتي الكوسج عن امام عامل اشتروا الضوع معروف واشهدك صاحب المنصور من الامام كثير قالوا حدثني صاحب المنصور قال قال قرنا ابو عامر العرض عبد الملك الحبيب ها بن حبيب طلب ضروره التقرير فلاحظنا سفيان سفيان هذا يا اخوان هو الطيب عن طلحه وإسحاق سفيان هذا هو الثوري هو... الثالث لو قلنا اذا كان الثالث في اثنان او ثوري عن طلحه ليحيى عن عيسى بن طلحه قال سمعتم ها قال ابن هشام ده عبد الملك بالنام بالنام قيس قال عندنا سفيان بن ذرب مياض عليش البطاح قال سمعت معاويه يقول قال الرسول الله سلام وسلم قال الحديث هذا معاويه بن رمضان قال حدثنا مثيبه بن سعيد عثمان بن ابي شيماء من عثمان بن ابي شيماء ها العرس الكوفي أبو الحسن أخوه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي وعبد الله بن محمد أخوه عثمان وكان أبو بكر أطفن وأثبت وأوتر وعثمان أكبر سنة وعثمان له كتاب العرشية ذكر الروايات العرشية وأبو بكر له المصنة المشهور وإسحاق ابن إبراهيم فلا إسحاق برنا إسحاق ابن إبراهيم عضل ابن رهوي ملازمة له عضلنا وقال الآخران حدثنا جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي علي الأعمس سليمان ابن من يقول من إران أعمس راهي الله تعالى كان الشعب يقول حدثني الأعمس وهو المصحف لا يهرم من الحديث الشريف لا طل لا تلاع لا يهم لا سحبه على وكان من اللائمه في الحديد والعلم كان لولا الحديد لضرر الناس الناس ما, ما بصوا في وش لولا لو الحديد لكنتم من بطريره البهره كنت أنا من التجار من الكوفة فيهم تجار كثيرون معنا يا إخوان وكانت فيه دعاء ومزاحة معنا كان ربما إذا جاءوا المحدثون يزعر عليهم فيقدم لهم الطعام بعد الطعام بعد الطعام في يوم انتهى الطعام فأتى لهم بحزمة برسيل فأنا أخذهم هذا أكلتوا حكل البيت وقعوا أكل الغنم فرموض لحظ كان يزعر في شوق فان يزعر في صفيان وفلال. وفلال من أيم الكبار وكانوا مع ذلك يصبرون عليه حتى صاروا أيمي كان له كلبا عند الباب إذا رأى المحذفين نبحاهم فيفرون معنات وبعد شوية يرجعون ثاني كل الكلب تلاهر شيئا يدخلون وهكذا حتى يأخذوا الحديثة من الأعمة لأنه عنده علم وعنده فطخ وعنده حب إمام الدنيا الأعمة ومع ذلك يا أغوان حتى صاروا أئمة نعم العلم تجلسك نعم قال عن الأعمش سليمان الكميران أبو محمد الأسدي الكاهلي الأعمش عن أبي صفيان وهو طلحة النناف عن جابر وهو ابن عبد الله أبو عبد الله العنصار أحد المغفرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سماء بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحى قال سليمان من سليمان آه. العمد من سلس فسألته عن الروحى طيب سأل من آه. سأل أبا سفيان قالوا أبا طوحا فقال هي من المدينة ستة وثلاثون مئة شوف الأذان جاملت الأذان يطرب للشيطان هذا المساء نعم وماذا يا إخوان من الحروز النبوية ومن الحصون المضمونة أنك إذا شعرت بأن الشياطين تريد أن تحيط بك أو تحضرك تؤدن تطلق الشيطان بالأذان من الأشياء التي تطلق الشيطان طبعا نقولها وليد تخصص في هذا الوقت سورة البقرة فقرة بالبيت ينطرق ويندهر الشيطان الأذان كذلك الاستعادة الشد على الشيطان من النب ومن القالفات نعم وإما أنزه المكان الشيطان النزغل فاستعج بالله نعم إنه هو السمع العليم معنا يا أخوان لن شيء كثيرة حقيقة نحن ينبغي أن نتحصل بها منها قراءة آية الكرسي منها قراءة آياتين من, من آخر صورة البقر ومنها قول أحدنا باسم الله الذي لا يضم معسمي شيء في الأرض وفي السماء والسماء العليم ثلاثاً من أمس وثلاثاً من الأصباح بهذا يحصن العالم لا سيما ونحن في هذه الأيام اختلط الحافل بالنام كثرة الوتن وكثرة الغفل في الناس فكثرة تلاعب الشياطين بالإنسيين والله مستعب قال إن الشيطان إذا سمع النجاح في ذهب حتى يكون مكانا ضوحاء قال سليمان بس أسبعنا ضوحاء قال هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا تصور الوبيل اثنين كيلو إلا شيئا نسيرة إلى المسابة بعيدا قال وحددنا وبطر بن نبي شايف ماذا عددنا بأن بطر بن نبي شايف الان وابو طرئيب محمد بن علاء فلحدثنا أبو محاوين محمد بن خازم الضريف أثبت الناس في الأعمى في هذا الاسناب فلحدثنا قطيفة النساء وزوير بن حارب أبو خيطمة النساء فإسحاق بن إبراهيم شيخ البخان بن راهول بن قتيل قال إسحاق أخبرنا إسحاق ولازمه لو اخبرت اما الاخرون يقولوا حدثنا وقال الاخران حدثنا جرير ابن عبد الله ابن عبد الخميس عن الاعمش مدع عنه ابن الاعمش ها اينا امش اينا رجل طبي اثنان الاول هذ سليمان بن مراد الاعمش الاشهب الكاهلي ابو محمد إمام هلكوف عن الأعمى عن أبي صالح ودكوان عن أبي غير صحابي الجري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة حال له مراطن حتى لا يسمع صوته يهرب عيد حتى يقفى الصوت فإذا سكت راجعك فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته اذا شكت رجع فوسوسه يكون الانسان انظر كده انظر كده انت عايش ومتحط في مكان بلاد نسيت ذيلك في الصراء تكر وهو تحس وهو تحس انت ناسي رجل المال لا معاونه ده يعني مدد من الشيطان لا وده مش قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي فحدثها صالح يعني بن عبد الله الصحاه هذا عن سهين من أبي صاد عن أبي دكوان السمات أبو صاد عن أبي هرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأذن المؤذن وأذبر الشيطان وله حصاص قسر هذا في ألوية سبت قال حدثنا أبي ابن مستار العيشة قال يزيد بن زرير قال حدثنا روح وابن عباد عن سهين الذي صار قال أرسلني أبي إلى بني حائفة قال ومعي ظلام الناد أو صاحب الناد فنادهم ناد من حائط باسمه الشيطان يقول يا صارح يا صارح يا علي يناد وجين قال وأشرف الذي معه على الحائط فلم يرى شيء ينظر هنا ينظر هنا ما في حد فيه الجن تلاعبون من أدمهي والثالث من جبته الله والمعصوم من عصمه الله فلو أسرف ال... الذين معي على الحائط فلم يرى فذكرت ذلك لأليف وقدر شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك يعني خيب عليه منذ العطفة ولكن إذا سمعت صوتا فنادي للصلاة هل هو يؤذن في أذن المريض يؤذن في أذن المصرور معناها يلقي الشخص يحصن الغرفة يحصن البيت يحصن الشطع بالأذان سمع نحو هذا يناجي بالأذان فإني سمعت أبا هريرة يحدث وكان هذا أبو مؤذنا سيدا جميل الصالح رجو صالح قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان إذا نُنِيَ بالصلاة وَالْبَارِ وَلَهُ حُصَاص صوت يحدثه قال حدثنا قديمة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أب الزناد من أب الزناد؟, الزناد؟ عبد الله بن ذاكوان معنا يا إخوان؟ الزناد عبد الله بن ذاكوان عن الأعرض عبد الرحمن ابنه عن أبي هريع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نجل الصلاة أدبر الشيطان له برات حتى لا يسمع التأذين فإذا قلت التأذين أقبله حتى إذا توب بالصلاة أدبره حتى إذا قلت التهويب أقبله حتى, أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أقول كذا وإذكر لما لم يكن يذكر من قبله حتى يظل الرجل ما يدري كم صلت ركعتين أو تلالة أو ما إلى ذلك ولدى يا إخوة أنت ما تصلي وحدك من فرق عليك الوساوس والأوهام والشكوك من الشيطان أما تكون في جماعة أقل جدا جدا جدا أبعد ما تكون من الوساوس والأوهام والشكوك التي يوقيه الشيطان وبدأ من محاسن صلاة أنك تحفظ صلاة من الأوهان من المسيان أنت مأموم مع إخوان تقوم معهم تطمع معهم تسجل معهم تركع معهم تؤمن معهم محفوظ ولذلك المنفرد لا يحصل هذا البطن ولا هذا الأشياء قال حدثنا محمد بن الراغ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مع من مع مر؟ من محمود؟ محمود الراشد هذا معمر الراشد نعم ابو معمر محمود راشد. محمود الراشد اه أبو... ولد معمر الراشد ابن راشد. يقال محمود بن راشد راشد طيب. طيب قال حدثنا معمر بن راشد ابو عمرو عن همام بن منبه اخوهم ابن منبه عن نبي عليه الصلاة والسلام بمثلة غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري يعني ما يدري كيف صلى إن هنا نافية إن عندكم من سلطان بهذا أي ما طيب بهذا يكون انتهينا من أبواب وفصول الأذان الذي يليه باب الساحب الرفعية غير حد والمين كبير مع تكبيرة الإحراض والرفوع وفي الرفض من الرفوع وأنه لا يفعله إلا رمع من السجون هذا إن شاء الله الدرس المقبل سبحانه وتعالى ومحمد إن الله إليه إلى الآن أستطيع